لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم Allah'a emanet Oh, <laughs> no. Oh, my God. فأدهي آيات إن كنت من الصادقين قال نادينا قطع لنا شر ولكم شر يوم معلوم ولا تمسقها بسوء ولا تمسقها بسوء Come oh. on. Oh.